بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد قد بينا قبل الأصل الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة عن ترك مجالشة اهل البدع والأهوام و... <تصفيق> وإتماما للكلام الذي بدأناه نذكر الآن بعض الآثار والأقوال عن الإمام احمد التي تثبت شحة نسبة هذا الأصل إلى الإمام أحمد فروى نعم روى ابن هانئ في مسائله لإمام احمد أنه سئله عن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أن يصلى خلفه فقال الإمام أحمد لا يصلى خلفه ولا يزالس ولا يكلم ولا يسلم عليه الذي وقع في بدعة اللفظية الذين يقولوا إن لفظي بالقرآن مخلوق يعني يعني عقيدة السلف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ظهرت الجهمية فقالوا الجهمية والمعتزلة فادعوا أن الله عز وجل لم يتكلم هذا القرآن وليس أن هذا القرآن هو كلام الله ولكنه مخلوق المعتزلة قالوا إن القرآن أو إن كلام الله مخلوق ليس صفة لله عز وجل ها؟ وهناك طائفة من الجهمية تسمى باللفظية هو الذين قالوا إن لفظي بالقرآن مخلوق فالإمام أحمد كان يعني ينهى عن مجالسة الذين قالوا بهذا وقال أيضا ابن هاني شهدت أبعب بالله في طريق مسجد الجامعة وسلم عليه رجل من الشاكة أيضا من الذين توقفوا في خلق القرآن فلم يقولوا إنه كلام الله ولم يقولون مخلوق شكوا شكوا أن القرآن هو كلام الله فلم يرب الإمام أحمد عليه السلام فأعاد عليه الرجل فدفعه أبو عبد الله ولم يسلم عليه وهذا ذاجرا له عليه على بدعته طبعا لذي يطعلوا مثل هذا هم الغلباء ومثاله الإمام أحمد ويعني أنت إذا رأيت رجلا يعني داعية كما قلنا إلى بدعته وتعلم أنه يدعو إليها ويخاصم عليها ويفشي هذه البدعة في أوساط المسلمين وجدت أن في هجرك له وفي تركك السلام عليه مصلحة أي أنك إذا فعلت هذا يعني انذر هذا المبتدع أو لم يختر المسلمين به ففعل هذا أما إذا كان تركك السلام عليه مفسد أكبر عليك أو, على أو لم يعني يأتي تركك السلام عليه بالمصلحة المرجوة فهذه الحالة لا يسرع ترك السلام كما سوف يأتي يعني فترك السلام على أهل البدع هذا مقيد بالمصلحة ف... يعني وكذلك يعني كما قلنا ان ترك السلام وترك مجالسه اهل البدع يعني قياده الامام احمد بايه بدعاءات اهل البدع الذين يخاصمون عليه على بدعتهم ان عامه المسلمين يعني الذين قد يقعون في بعض هذه البدع بجهل منهم او يعني بتأويل بسبب انهم ما وجدوا من يعلمهم السنة فامثال هؤلاء يمكن عليك ان تجالسهم لتعلمهم لا ان تهجرهم فعمت المسلمين من, إيه من, من الذين ليسوا من دعاة اهل البدع وليسوا من الذين يخاصمون على هذه البدع ما لقد يكون وقعوا فيها كما قلنا بسبب جهلهم أو بسبب عدم وصول العلم إليهم فأمثل هؤلاء لا تهزرهم ولكن عليك أن تعلمهم إن استطعت فمثلا يعني كثير من عامة المسلمين في بعض القرى والنجوع يقعون في بدعة التعلق بالأموات والتمسح بالقبور والمقامات و يعني الذبح غير الله والنذر الغير الله فبلا يعني هذه من البدع ومن الشركيات و ولكن يعني الحال الغالب على الحالة الغالب على هؤلاء أنهم على زهر وأنهم يحتاجون من يعلمهم فعليك أن تعلمهم لا أن تهجرهم ولكن الهجر يكون مثلا لمن يكون للرؤوس الذين يدعونهم إلى هذه البدع وإلى هذه الشركيات فأبسال هؤلاء يستحقون أن يهجروا وأن لا تحضر مجالسهم إذا وجدت داعية يدعو الناس إلى هذه الشركيات وهذه البدع فمثل هذا لا تحضر مجلسا من هؤلاء الصوفية الصوفية هم أصحاب هذه البدع ف فمثلا لا تحضر مجالسهم التي يعقدونها في أمثال عن هذه المقامات والأبرحة يجب عليك أن تهضر هذه المجال ولا تحضرها يعني تحضرها مثلا بحجة أن تنكر عليهم وأنت ليس عندك العلم على هذا ليس عندك العلم الكافي الانكار مثل وكذلك يعني لا تروز لكتبه التي يؤصلون فيها هذه البدرة وكما قلنا يعني الواجب علينا أن نخزر من الغلو والتفريط هذا الذات الوسطية هي هي الحق نحن لا نذهب إلى جانب الغلاب من أمثال الحدادية الذين ذكرنا تعريفهم في درس سابق في وصول الصنة ولا كذلك نذهب مذهب الحزبيين المميعين الذين يريدون أن يجمعوا بين كل طواف أهل البدع تحت راية واحدة والذين يعني يفتحون الباب على المسلمين إلى مجالسة كل طواف أهل البدع بحجة التوحيد أو الوحدة فيقولون نحن نريد أن نكون راية واحدة فوصل بهم الأمر إلى يعني كما يقال تميع الخلاف بيننا أو بين أهل السنة أو بين الشعراخ الذين هم أصحاب بداع يعني لا خلاف عليهم يعني بل يعني أصحاب بدع مكفرة ف يعني أمثال هؤلاء يعني ما ينبغي أن نكون عونا لهم على مثل يعني الغلا الذي يعني في الغلو في باب الهجر أرادوا أن يسووا بي كل أهل البدع في درجة واحدة يعني أرادوا أن يجعلوا أهل البدع كلهم في درجة واحدة وأن يسقطوا أحكام التبديع أو الهجر لهؤلاء على كل اهل البدع بينا تفرقه بين مخاصم وغير مخاصم وبين داعيه وغير داعيه وبين يعني مثلا شيعي او رافضي ومثلا مرجئ او يعني جاهل وقع في يزيد بدعه جه يعني من الإنصاف أنه مفرق وأنه مفرق صاحب البدعة الذي يؤصل لبدعته يعني وينافح عنها ويدغ إليها باستمافة وبين مثلا واحد من أهل السنة من الذين هم يعني يدعون إلى أصول أهل السنة ولكنه قد يقع في بدع من البدع بتأويل منه او بجهل او يعني كما يقال بسرط عدم وضوح الادلة في هذا الباب فلا نسوي بين هؤلاء وهؤلاء فنحن مثلا يعني لا نسوي بين رجل يعني يصب الصحابة يعني وتقضى عليه الحجة في هذا الباب ويصر على سب الصحابة وبينها رجلين قد تكون وقع وقعت منه كلمة فيها شيء مثلا من السب الصحابة لجهل منه أن هذا صحابي أو لجهل منه أن هذه الكلمة فيها سب مثلا فهذا الأخير يجب عليه أن ننصحه ونبين له أن مثلا ما وقع فيه هذا يعد سبا ولكن الرجل الآخر الذي يعني يصر على سب الصحابة ويعلم ان هذا من السب يعني ما ينجزر عن بدعاته فمثل هذا الاصل فيه ان يهزر ولا نقرأ كتبه التي يعني يؤصل فيها نزيل بدعة ولا نخضر اي مجالسهم فمثلا شايف فد كما بينا له كتب يصب فيها الصحابة بلا ثورية وقد أرسل إليه العلامة محمود ساكر رحمه الله رسالة ينصحه فيها بطارك هذا السبب للصحابة فإذ به يصر على هذا على هذا السبب و الشيخ محمود شاكر هذا يدل على أن هذا الرجل أقيمت عليه الحجة فمثل هذا الرجل ما ينبغي علينا أن نروي وجل الكتبين التي ما زالت حتى الآن تطبع وفيها هذا السبب للصحابة دلو فيها كذلك يعني بضع أخرى كثيرة يعني يطول الكلام فيها فيعني قد أفرض بعض العلماء كتبا في بيان الضلالات والبدع التي وقعت في كتب سيد مثل مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي حفظهم وكذلك الشيخ عبدالله بن الدويش أفرض كتابا في بيان أخطاء الضلال القرآن فإذا وجدت رجلا يعني يصف يصف سيد قد هذا بأنه سيد الإسلام أنه الرجل الذي قدم فكره وقلمه ودمه لنصرة الإسلام تعلم أن هذا الرجل صاحب هوى لأنه يروج لصاحب بدعة من البدع المعلوم, المعلوم مخالفتها للدين بالضرورة فللأسف يعني كثير من الخطباء والقصاص والوعاب يعني في هذه الدلاج وفي غيرها وقعوا يعني في ممالأة هذا الرجل سيتقب للأسف ووقعوا في الدعوة إلى بدعته في الغلوم في تكثير الحكام بالخصوص بل في تكثير عامة المجتمعات الإسلامية ف... يعني سوى تخد له كلام صريح وواضح في تكثير عامة المجتمعات الإسلامية فهو لا يرى مجتمع المس... لا... لا يرى أو يقول إنه لا يوجد مجتمع مسلم على وجه الأرض هكذا بكل صراحة هذا في كتابه معلم في الطريق وفي تفسيره في الضلال. بل يقول يعني إنه الذين يعني يرفعون الآذان من فوق المآذن أشد إثما وعذابا من يعني مثلا هؤلاء الحكام لأن أو من هؤلاء الذين يعني كما يعني يقول وقعوا في ترك الحكم بشرع الله يقول لنا لأن الحجة مقامة عليهم أكثر فهو يريد يعني من عامة المسلمين الذين يعني ليس لهم كما يقال لا قوة ولا قدرة على إنكار هذا المنكر من, تحكيم من عدم تحكيم شرق العز وجل في بعض النواحي يريد منهم بطرق ملتوية يعني كما يقول يصور على هذه الأوضاع المخالقة للشرع حتى يزبط له أنهم مسلمون فإذا لم يظهر يعني هذا الإنكار الثوري الحماسي لبعض المنكرات فكما هو يقول ليس له ليس لهم عند سيد قب عز إلا أن يظهروا أنهم ليسوا مقاهين يعني هذا هو الوزر الوحيد عند سيد قب في عدم تكسير المسلمين الذين يعني هو, هو يقل أنهم يتابعون هؤلاء الحكام على تحكيم خير شرع له فيطالب هؤلاء بما لا قدر لهم عليه ولم يكلفهم الله أزال به يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة سوف تأتي إن شاء الله في شرح عصول السنة يعني بيّن أنه يجب علينا السنة وقا لولاك الأمر إن الحكام وكما قال من رأى من أميره شائنا كراه فليصبر عليك يعني ولم يأمرنا أن نخرج في مظاهرات للإنكر عليه فهي يعني الشاهد, أن الشاهد قد هو من أوائل أو من أكثر الناس الذين أصلوا لهذه البدعة في هذا الزمان لبدعة الغنو في تكثير المسلمين فإذا وزدت داعية او واعزا او خطيبا يعني يقول عن هذا الرجل انه يعني كما قال سهيد الاسلام ويسن عليه ويمجده فيخدع سباب المسلمين حتى يعني يقرأوا في كتب هذا الرجل فيقعون في بدعته فهذا يدس السم السم, السم, السم في العصر فلا تنخدع بقوله انه إيه؟ يقول ان ادعو الشباب الى الكتاب والسنة مفاهم سلف الامة واقول لهم عليكم ان ترجعوا الى ثقاط العلماء من الامة ثم ايش به يقدم في بعض دروسه وفي كتبه مثل كتاب خواطر على طريق الدعوة وكتاب آخر له اسمه أهمية التوحيد ويعدم انتباره لععاب في هذا الزمان يجبه يقدم سيطب أنه من ثقات علماء الأمة وأنه يرجع إليه وإلى كتبه فمثل هذا الواعف أو الداعية بلا وقع قصد أو لم يقصد في غش المسلمين لأنه دلهم على, على كتب صاحب بدعة بل صاحب بدعة ليست بدعة واحدة فكتب سيد احتوت على تكثير وساط المسلمين <تصفيق> وعلى تأصيل مذهب الخوارج في أخطر صوري في هذا الزمان ليس, ليس هناك سائدة من ذكره الآن من لعلنا نذكره في, في موضع آخر لعل لعلنا نذكره في موضع آخر إن نعم, نعم لعلنا نذكره في موضع آخر حتى يكون في فائدة من ذكره وإن شاء نبين ما عنده بشيء من التفصيل لأن يعني إذا ذكرناه الآن سوف يأتي على بعض السامعين أو بعض الجالسين شبه كثيرة تجعلهم لا يفهمون لماذا نحن نحذر من هذا الرجل أصنع على هذا الكلام غير صحيح بارك الله هذا الكلام لا يصح في هذه الصوره من الشيخ الالباني رحمه الله لا متفق عليه نعم متفق عليه كلامه طيب رحمه الله بارك الله فيك كتب ورقه في اخر حياته كتبها بخط يده وارسلها الى الشيخ العلامه ربيع بن هادي وهذه الكلمه او هذه الرسالة مذكورة في, كثير أو في بعض الكتب وتوجد صورتها التي كتبت بيدي الشيخ الألباني وعليها توقيعهم ماذا قال في هذه الكلام التي تعد آخر كلام له في سيد قب انه كتب هذه الورقة قبل ان يموت بفترة وجيسة رحمة الله عليك قال آه ولقد تبين لنا من كتاباتك أو من كتابات الشيخ رضيه أن كل ما رده على سيد قد حق وصواب وبهذا يظهر لنا أن هذا الرجل سيد قد لن يكن على علم بأصول الإسلام وفروعه بل كان جاهلا بأصول الإسلام وفروعه فجزاك الله خيرا أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان وبواجب البيان انحراف هذا الرجل عن فهم الإسلام هذا كان آخر كلام للعلامة الأنذانية و كل ما سبق هذا يعني إما أن يكون الشيخ الألباني رحمه الله في وقت ما لم يطلع على كل ما عنده سيقب من ضلالات ومن بدع ولذلك قد يكون يعني أحد المعرضين قرأ عليه كلاما لسيقب فيه شيء لاحق طبعا بلا شك صاحب البدع لا يكون كل كلامه باطلا بارك الله فيه كما, كما يقول ابن القيم <تصفيق> يعني ابن القيم رحمه الله يقول إيش نقول لو كانت البدعة أو, أو لو كان يعني كلام صاحب البدعة كله باطلا لا لا لاحقب أهل الكفر ولو كان كلامه كله حقا لا لاحقب أهل الصلاة ولكن المبتدع والصاحب البدعة يوجد في كلامه الباطل والحق ولكن يغلب على كلامه الباطل يعني قد يوجد أحد كما قلنا المغرضين من القبليين الذين يطع الصبون لسا القب قرأ كلاما في وقت ما على الشيخ الألباني رحمه الله هذا الكلام فيه شيء من الحق وقد يقول الشيخ الألباني أسمع على هذا الكلام ولكنه لم يسمع على شيخ قبل لا يا أخي برجع وما حدث هذا ولكن الذي أعرفوا أن عدنان عرعور هذا أحد الدعاء في الأردن أتى ببعض الكلام لشيخ قبل في كتابه معلم الطريق هذا الكلام فيه شيء من الحق, الحق. الشيخ الألباني رحمه الله أستعلى هذا الكلام فقرت لكن ما لا أعلم أبدا أن الشيخ الألباني كان يوصي بكتب سيد قبل ولو ثبت هذا يعني لو سلمنا جذلا أن الألباني كان له كلاما كان له كلام في أشتناع على كتب سيد قبل فكما هو معلوم من يعني طريقة أو من طرائق أهل العلم أنهم كانوا أحيانا يستون على بعض أهل البدع في وقت لم يتبين لهم حال هؤلاء في وقت لما يتبين لهم حال هؤلاء فلما يتبين لهم محذرون منه فإذا لاش حدث فالشيخ الألباني رحمه الله في موادع اخرى طرئ عليه كلام اللي سيقوم في وحدة الوجود فجي الدروس مسجلة بصوت الشيخ الالباني فقال ان هذا الكلام هو كلام اهل وحدة الوجود اين واحدة السناء بل ان حزب الاخوان في سوريا في دمشق لما كان الشيخ الالباني يعيش في دمشق اتهموا الشيخ الألباني بأنه يكفر سيد خبر وكذبوا عليه في وقاطعوا دروس الألباني في دمشق لأنه كان يحذر من سيد خبر أين بهذا السلام من الألباني <تصفيق> واضطر الشيخ الألباني رحمه أنه يدافع عن نفسه في هذه الفرية التي افترع بي علي أنه يكفر سيقف <تصفيق> وعامة العلماء المعاصرين بارك الله من الكبار على التحذير من كتب سيقف فاقرأ كتاب آآ كتاب لأحد أهل العلم هو الشيخ عصام, عصام السناني هو من تلامذة الشيخ صالح الفوزان ففزه الله هذا الكتاب سماه بتبرئة علماء الأمة من تسكية أهل البدع والمذمة تبرئة علماء الأمة من تسكية أهل البدع والمذمة جمع فيه فتاوى يعني عصرات العلماء ومنهم السيخ الفوزان في التحذير من كتب ست وكان من هؤلاء السيخ ابن باث فالشيخ ابن باث لما سئل عن تفسير سيخ في ظلال القرآن فقال مسكين ضايع في التفسير هذا مسجل بصوت الشكل المباشر قال ايه ها؟ مسكين ضايع في التفسير يفسر ايات الصفات لتأويل الاشعار والجهنين يقول ان الاشتواء بمعنى الاشتلاء على طقة الاشعار فراجل ليس على عقيدة الثلاث ايه الله فيك وكذلك لما قرئ على الشيخ النباس ما قال حسين قطب كتب شخصيات انه قال يعني ان معاويه وعمرا لما تدنيا ايه إلى مستوى من الغش والخديعة والنفاق وشراء الذنم إلى آخر مقال لم يكن علي أن يتدلى إلى هذا الضرك الأسفل فلما قرأ هذا الكلام على شيخ ابن باز قال ينبغي أن تمزق أو أن تحرك هذه الكتب نعم قال هذا هذا نعم وقد نقلت بعض هذه الفتاوى في كتاب وصل السناء البادي العالي من العلماء على إمام الجرف والتعديل العلامة ربيع بن هاتي فلا نعلم عالمة من كبار العلماء إلا من شذ فرضا أو فرضين يعني لم يوافق العلامة ربيع على ردوده على شذقه بل كل العلماء أقروه على هذا وأفتوا بالتحذير من كتب سيد قب فأفتوا بهذا العلامة من عسينين وعندما سأله السائل عن قول سيد في وحدة الوجود قال إن هذا الرجل يعني قال قولا عظيما خالف بي أهل الصندوق ولما سئل عن الكتب التي تحضر من الشيخ قطب ارسل السائل الى كتب الشيخ رجب وقال ان مثلي لا يسال عن الشيخ رجب بل الشيخ رجب يسال عني لما زاره الشيخ رجب في بلدته بالقصيم تقريبا وألقى درفا هناك مع الشيخ ابن عسيمين فكان الشيخ ابن عسيمين يعني يظهر التعظيم للشيخ ربي ف وكذلك الشيخ ابن عسيمين العباد والشيخ الفوزان والشيخ أحمد النجمي وسخ مقدم ابن, ابن هادي رحمه الله كل هؤلاء العلماء وغيرهم مما يعني مما لا تسعى المقاومه لحصرين وافقوا الشيخ رضيا عن على تحذيره من كتبه واكرم مؤلفات الشيخ رضي ونصحوا بها الشباب فلا تنخدع بركه الله فيك بترويج بعض يعني القضيين من المتعصبين لسيقض لبعض الفتاوى المتشابهة إما أن تكون فتاوى قديمة قد نشخت وإما أن تكون فتاوى قيلة في وقت معين لإجابة عن سؤالهم معين فهؤلاء لو كانوا صادقين لنقلوا فتاوى العلماء الذين ذكرنا بعضها الآن فصاح الدرس الى غلاة التجريح رسالة الى غلاة التجريح لو كان منصفا وصادقا في دعواه لقرأ الفتاوى التي ذكرنا بعضا لقرأ فتوى من ماذا نتقرأناها الآن لقرأ فتوى الألدان الأخيرة لقرأ فتوى العلماء في التحذير من حزب الإقوان ومن حزب التبليغ والدعوة ومن التكفير والهجرة ولكنه للاسف يعني دلس وكتم هذه الفتوه كتمها قاصدا متعمدا هو يعلمها النصائح نصائح موجهه من, سنوات من يعني من, من خلال كتب العلماء التي توصل الي هو يعلمها او من خلال من يعني بعض الاتصالات التي قام بها بعض طلبه العلم السلفيين عليه فنسالهم هديهم ان يردوا الى الحق ردا جميلا ونحن يعني قد بينا بعض ما عنده من خلال كتاب الكواشف السلفيه في الفروق بين السلفية والدعوات الحزبيه البدعيه يعني تحت وقت الإنكار عليه من خلال كتاب الكواشر اضطر أن يتراجع بعض التراجع وليس كل التراجع ف يعني قام أحد الم... يعني المتعصبين له أو أدعه بتأليف كتاب نسمىهم الجواهر الحسان هذا الكتاب يظهر فيه هذا الداعية أنه تراجع عن لما انا قلت له في كتاب الكوشف الجلية فكيف يقول موقفك بين يدي الله اذا سئلت عن هذه الشهادة التي شهدت بها لسيد قب وانت تعلم انه يصب الصحاب نعم فقام يعني محمد حسان هذا الكتاب بالتراجع البسي بأنه قال أو أراد هذا الكاتب له يعني كتب هذا الكتاب أراد أن يقول يعني إن محمد حسان يقول مثل ما الشيخ بن باس أن كتب إن كتب يعني سيد قبل التي تصوب بالصحابة يجب أن تمزق طيب لماذا لم تقرأ هذه الفتوى في رسالتك إلى غلية التشريح لماذا أظهرت للشباب في هذه الرسالة أن سيد قبل هو من أئمة الإسلام العظام الذين كما قلت عنهم قدموا أقلامهم وقدموا أرواحهم لمصر الإسلام أي اسلام هذا ثم كذلك يعني لم تذكر فتاوى العلماء الذين ايه الذين وطرن ايه بعضها في كتاب الكوش بالجليل وهو يعلمها لأنه طلع بلا شك على كتاب الكوش ويعلم هذه الفتاوى وبلا شك وصلت إليه كتب الشيخ الربيع ابن هزي. ويعلم ما فيه من حق ويعلم تأييد العلماء لها فلماذا يظهر علماء الأمنة بخلاف ما هم عليهم أليس هذا من الغش على لشباب المسلمين يعني الآن هو يعلم أن كثير من الشباب يتعلقون بكتب سيدكر ويتعلقون بتفسيره والزلال بالخصوص ويقعون في الغلوب وفي تكثير المسلمين بسبب هذه الكتب ورغم هذا يميع المسألة ويعني نسأل الله أن يرده إلى حق ردا جميلا وأكتفي بهذا لأني تعلم يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ولعلنا في الدرس القادم يكون لنا مزيدا من التقصير إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته